وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أصلة الكرام صدر شيء الحمد لله والصلاة والسلام الله يقول المصنف رحمه الله معنعن كان سعيد عن كرم ومبهم فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على ورده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن ومرسل منه الصحاب يسقف اليوم نتكلم عن نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المعنعن المعنعن لغة اسم مفعول من عنعنة يعني أتى بصيغة الأنعنة أتى بصيغة الأنعنة غير مبين للتحديث أو التصريح بالإخبار كأن بأني أخبرني سمعت واستلاحا هو الحديث الذي روي بلفظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي فإذا جاءت العنعنة لم يقول انباني ولا حدثني فإذا استلاحا هو الحديث الذي روى التلميذ عن شيخي بالعنعنة أو رواه الراوي بالعنعنة لا بالتصريح بالتحديث وأيضا يدخل في هذا الصنف أو هذا النوع المؤنأن المؤنأن هو أن يقول فيه التلميذ أن أن وهذا فصلناه في الكلام على التدليس لكن الأنأنة تدخل مع العنعنة فالحديث المعنع أن الذي في سنده عن عنا ولو في طبقة واحدة من طبقات السند مالك يقول حدثني نافع نافع يقول حدثني ابن عمر ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه لانا أن نقول هذا الحديث عن لأن النظر في اقل ايش في اقل طبقة فأي طبقة من طبقات السند كانت فيها العنعانة سمي هذا الحديث حديثا معنعنا مثال ذلك مراه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعرضها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هنا قال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة تعرفون عثمان بن أبي شيبة شيخ مسلم فقط هو أخ من أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر يعتبر أتقل من عثمان لكنهما في الدرجة سواء عثمان ولا ترى العكس طيب عثمان يقول حدثنا معاويه بن هشام معاويه يقول حدثنا سفيان ثم سفيان يقول عن عثمان بن عمرو يقول عن عمرو وعروه يقول عن عائشه وعائشه تقول عن النبي صلى الله الحديث ويصير الحديث هنا عن عن لانه ذكر بصيغه الانانه حكم المعانن والمؤنن المعانن والمؤنن يمران بشرطين وقيدين تكلمنا عنهما في التدليس لكن نعيد للنساء هنا الشرط الأول سلامة المعن من التدليس سلامة المعن من التدليس الشرط الثاني إمكان اللقيه إمكان اللقيه أو المعاصر يعني يكون في عصره كأن تقول مثلا الأعمش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد توفر فيه الشرطين لأن الأعمش معاصر لأنس فنقول معاصر لأنس معاصر لأنس فيقول الاعمش عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده عن ويمر لانه توفر ها يبقى التطبيق ده خطا لما لان الاعمش مدلس ونحن اشترطنا سلامه التدليس طيب الزهري مالك يروي عن الزهري عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شخص صبري الزهري بسلسله الزهري عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نشترط شرطين لتمر العنعنه السلامه من التدليس والشرط الثاني معصرة واللقدة طيب يعني شرطان توفرة نعم أقول بقولك الشرطان توفرة ولم يتوفر توفرة ولم يتوفر جمعت بين النقيضين. هات ياليز أحسن الزهر مدلس لكن تدليسك لا تدليس فنقول هنا الشرطان توفرة ولم يتوفرة لم يتوفرة لأن الحقيقة أن الزهر مدلس لكن توفرة بالغالب لأن تدليس الزهري غير معتبر يعني العلماء ما اعتبروا الزهري فلا يوقفوا عنده الحديث نعم لكثرة احاديثه مفهوم جيد عبيد السلماني عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تمر ولا ما تمر توفر الشرطان ولا ما توفر عبيده من اخص الناس لعلي خالد السلف الذهب بالنسبه لعلي اصح الاسانيد عبيد السلماني عن علي بن ابي طالب ليس مدلس عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبقى اذا الشرط الأول سلامة المعانع أو المؤنئن المعانع أو المؤنئن من أفتدليس العمر الثاني إمكان اللقية مع وجود المعاصرة قال ومبهم ما فيه راو لم يسمى المبهم لغة ضد المعلوم واستلاحا هو الراوي الذي لم يسمى لم يذكر اسمه هو الراوي الذي لم يذكر اسمه كأن يقال فقام رجل أو نقول في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تصدقنا فاني رايت أكثر اكثر اهل النار قال الراوي فقامت امراه من سطط النساء سطط النساء يعني وسطيه النساء يعني من ارقى النساء بعض الروايه قالوا سطط النساء يعني انزلهن وبعد ما قالوا لا ارفعهن وده الراجح لان عقلها راجح من سطط النساء لان الله جل وعلا ماذا حادي الامه قال وكذلك اجعلناكم امه واصف يعني من وسط النساء من الوسط الراقي يعني يبقى قال قامت امراه من سطط النساء قالت علامه يا رسول الله وسألت عن نقص الدين ونقص ونقص العقد فقال امرأة فهنا تعتبر مبهمة لأننا لم نعلم من هذه المرأة ولم يسمي الراوي اسمها ايضا في حديث ابن عباس انه قال فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام عندما قال فرض الله عليكم الحج وذكر فريدة الحج فقام الرجل فقال يا رسول الله افي كل عام فهذا ايضا مبهم فالمبهم هو الذي لم يسمى المبهم هو الذي لم يذكر ولم يذكر يعني لم يتضح اسمه في المتن أو في الإسناد يعني سواء كان في المتن أو سواء كان في الإسناد أما في المتن كما بينا المرأة أو الرجل وفي الإسناد ينظر في المبهم هذا إن كان من الصحابة فهذا يضر بالإسناد فالإسناد ضعيف وإن كان من غير الصحابة فلا يضر بالإسناد إيش في إيه إخوة؟ ها إن كان من الصحابة ضر بالاسناد لا يضر لما لأن الصحابة كلهم هدول أحسنتم فإن كان الجهاله أو المبهم من الصحابه فهذا يعني كما قال زيد بن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول مثلا التباع عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل هذا من الصحابه فاذا ابهم لا ضر في الإسناد فالاسناد صحيح أما ان كان من غير الصحابة فيضر بالاسناد لجهاله الراوي حال الراوي فجهالت حال الروي تضعف في الإسناد وأما إذا كان في المتن فلا يضعف في المتن لا يؤثر مثال في المتن مثلا حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج في كل عام فقال ألسان لو قلت نعم لوجبت وجبت ولما استطعتم لكن بجمع الطرق يعرف المبهم المبهم كيف يعرف؟ يعرف بإما بذكر الراوي له باسمه أو بجمع الطرق فبجمع الطرق ظهر هذا الرجل هو الأقرى ابن حادث ومثاله في السند ده في المتن ومثاله أيضا في السند المرأة التي من سطة النساء ومثاله في السند حديث رافع بن خديج عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة رافع يروي عن من عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ظهر اسمه لكن هو روا رافع عن عمه وعمه هنا مبهم غير معلوم يبقى اذا الحديث المبهم ان كان الإبهام في الاسناد له حالتان الحالة الأولى في الصحابة فهذا لا يضر بالاسناد الحالة الثانية ما دون الصحابة غيره فيكون قد أضر بالإسناد طيب يجدر بنا الآن أن نفرق بين المبهم والمهمل زيادة في الفضل يعني إذا ذكرنا المبهم فنذكر المهمل المهمل هو أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم ولم ينسبهما يبقى المهمل راوي ذكر باسمه لكن لم ينسب لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جدي لم ينسب كان يقول عن حماد ويذكر يبقى إذن إما حمد أو حمد صح إما حمد بن زيد وإما حمد ابن سلمة أو يقول عن سفيان يبقى إما سفيان الثوري وإما ابن عيينة فهذه هي المهم المهمل المهمل هو الذي لم ينسب يذكر اسمه ولم ينسب له حالات ثلاث المهمل هو أن يذكر الراوي الشيخ باسمه ولا ينسبه لابيه يبقى هو ما ذكر اسمه ولم ينسب وله حالات اولا أن يكون ثقتين. كحمد بن سلم وحمد بن زيد كالسفين السلول أن يكون ثقتين أن يكونا ضعيفين أن يكون أحدهما ضعيف والآخر ثقة المهمل له حالات ثلاث أن يكون والمهمل هو ذك الشخصين ومتفقين في الاسم ولا ينسب احدهما يقول عن حماد عن سفيان لو حالات الحالة الأولى أن يكونا ثقتين فهذا لا يضر بالإسناد هو عله لانه لم ينسب فيه راوي مهمل ممكن تقول هذه عله من علا الاسناد لكن دي عله غير قادحه مفهوم هو عله لكن لا تقدح في الاسناد ان كان ثقتين وإن كان ضعيفين أيضا لا يضر بالاسناد أو لا يضر بالباحث حتى ندقق القول لا يضر بالباحث لما لأن ان كان ضعيفين فالسند ضعيف ففي الحالتين ضعيف وإن كان احدهما ثقه والاخر ضعيف هذه هي المعضلة فعلى الباحث أن يبحث ليعرف ويفرق من المقصود هل الثقه من الضعيف وكيف يعرف الباحث يعرف الباحث بطرق اولا بجمع الطرق فاذا جمع الطرق ممكن في طريق يذكر راوي او من دون الراوي يذكر ايش يذكر الاسم منسوبا او بالمستخرجات ينظر في المستخرجات او بمعرفة التلميذ لان في تلاميذ حمد بن زيد وحماد بن سلمة هناك تلاميذ خاصة لابن سلمة وتلاميذ خاصه بابن زيد فادارات التلميذ الذي قال حماد كانه لا يروي إلا عن حماد بن زيد فيقول هذا حماد بن زيد لان هذا الراوي لا يروي عن ابن سلم ليس من تلاميذ ابن سلم وطبعا هذا تجد فين في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال يعني لا تجد في تهذيب التهذيب لابن حجر لا لن تجد الا في تهذيب الكمال لان تهذيب الكمال للمزي هو الذي استوعب كل الشيوخ أو معظم الشيوخ معظم التلاميذ يبقى اذا حالات ثلاثه الحاله الاولى الحال الأولى كان ثقتين فلا در بالحديث إن كان ضعيفين فلا در للباحث لأن الحديث ضعيف ان كان أحدهما ثقة والاخر ضعيف فلا بد من البحث والتنقيب حتى يعرف هذا المذكور مثال ذلك ما في البخاري وكثيرا ما يروي البخاري عن شيخ له اسم أحمد وله شيخ أخرى لهم نفس الاسم فيقول البخاري عن أحمد أو حدثني أحمد ويجعله غير منسوب هذا أيضا يكون من باب الرواية التي فيها المهمل العلو ذكر قسما آخر وهو العلو قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل العالي لغة ضد النازل وهو الشيء المرتفع على غيره هذا في اللغة وفي الاصطلاح هو الذي قل عدد الرواة بالنسبة إلى سند آخر يعني بالاقترام بسند آخر يعني تعرف العلو منين تعرف أن هذا عالي من نازل؟ تنظر في سند وتقارنه باسانيد أخرى فتجده بالنسبة للاسانيد الأخرى رجاله أقل يعني بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه او اربعه او اقل عدد رجال بالنسبة للمصنف عند المتأخرين لما يروي لك البخاري مثلا يقول بني بن البخاري خمسه وانت لو معك سند السند اللي معي مثلا سند بيني وبين البخاري حوالي خمستاشر او سبعتاشر نفس ياتي مثلا في نفس العصر رجل بعلو يقول بني بن البخاري سبعه هذه عجيبه هذه ممكن ما تجدها لان كان الراوب بن حجر كان بينه وبين النسائي كم بينه من بين النسائي كان بينه من بين النسائي على الموضوع من الثلاثة روا حديث لو روا عن طريق النسائي يوصل لنفس السلام بحوالي 13-14 وهو روا من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قابله في ثلاثة بنو بن النسائي الغرض المقصود العلو تعرفه من وين بالمقارنة بسند آخر بالمقارنة بسند آخر وهو قلة عدد الرجال كالثلاثيات الفن البخاري فيها ثلاثيات في شيء ثلاثيات ثاني في بعض السنن أو في الصحاح المسند فيه ثلثيات. احنا بنتكلم على كتب السته ابو داود فيه ثلاثيات ابو داود فيه رباعيات ابن ماجه لوس ثلاثه او خمسه ثلاثيات وكلها ضعيفه والترمذي فيه واحد فقط واحد فقط من الثلاثيات هو ضعيف والرباعيات كثيره في ابن ماجه الرباعيات في مسلم وابن ماجه كثيره رباعيات يعني ايه رباعيات رباعيات الخيام وهذه جميله جدا بعد الخيام صح رباع العدويه رباعيات يعني ايش يعني بين البخاري وبين النبي الصلاة أو بين مسلم وبين النبي اربعه هذه رباعيات مسلم وكثير ما تجدها في المسلم رباعيات أما في البخاري ثلاثيات فالإسناد العالي هو أن تقل لعدد الرجال إما إلى المصنف وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يعتنون جدا بالعلو وكانوا يرحلون رحلة عاتية كما يقولون من أجل العلو فجابر رحل من أجل حديث واحد من المدينة إلى الشام طلبا للعلوم وأيضا من؟ وأبا أيوب الأنصار حسن أو أبا أيوب الأنصار أيضا رحل وتكبد المشاق من أجل علوم ولذلك يحي بن معين وهو يموت في مرض موتي قالوا ما تتمنى؟ المفروض يتمنى إيش؟ الفردوس الأعلى انظروا إلى الهمة صبري أسمعت همة يحي بن معين؟ أرأيت همته؟ أرأيت ماذا كان يفعل؟ فلما تخالفه؟ وهو سلفك؟ يحي بن معين هو يموت؟ قالوا ما تتمنى؟ قال إسناد عالي؟ وبيت خال يتمنى الرحلة وبيموت حتى أخذ الاسناد العالي ولذلك قال احمد كان من السنة الاسناد العالي وطبعا ليه ليه الاسناد العالي من السنة لان الاسناد العالي يريح ويطمئن الباحث كلما قل عدد الرجال كلما قل الخطأ والوهم فاحتمال الوهم لما يكون بينك وبين النبي تسعة احتمال الوهم والخطأ تسعة احتمالات لكن لما يكون بينك وبين النبي ثلاثة فاحتمال الوهم والخطأ ثلاث احتمالات والفارق بعيد فالعلو يقل احتمال الخطأ فيه فلذلك كان العلو كان كل انسان حتى من المدلسين لما يدلسه التشبع بالعلو لأن العلو له منقبه وله مكانه وطبعا العلو علوان علو اسناد وهو قله الرجال وعلو صفه علو اسناد وعلو صفه اما علو الصفه فهو أن يكون الحديث مسلسل بالذهب اي نعم الذهب الذي يوضع في الرقبه وفي الأيدي نعم سلسلة الذهب علو الصفة ان يكون من ذهب كلام من ذهب مش يقولون كلام من ذهب ماليش علو الصفة ان تكون السلسلة سلسلة ذهب نعم سلسلة ذهب حقا ان يكون الرجال كلهم اتصفوا بايش ثقات اثبات بل نقول اشتهر امرهم بين العامة والخاصة انهم اجل الناس كمالك كاحمد كالشفعي كابن معين كالمديني كالبخاري كمسلم كابي زرعة ابن ابي حاتم يحيى بن معين لما سالوه قالوا ماذا تقول في احمد قال احمد تسالوني عن ابن حنبل قال نعم قال او احمد يسال عنه احمد امام اهل الدنيا لا يمكن اشطره الامر انتهى وكمالك كما قال الشافعي اذا جاء الحديث او اذا ذكر الحديث فمالك النجم انتهى الموضوع هذه سلسلة الذهب كما قال العلماء سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر ولا اجل من الشافعي أن يروي عن مالك يبقى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحمد لا اجل من احمد رواه عن الشافعي احمد عن الشافعي عن, عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله ذهب يبقى ده اسمه علو لكن علو في الصفه كلهم ثقات اثباط ينظر في هذا الحديث يس يسكت عنه كما قال الذهبي كل رجال يعني كان يترجم مثلا لهشام بن بشير وغيره ويقول مثلا في راوي تكلم فيه يقول هذا الراوي قد تجاوز القنطره تجاوز القنطره اي قنطره قال قد وضعه البخاري في صحيح هو من رجال البخاري او من رجال مسلم فرجال الصحيحين قد جاوزوا القنطره فهذا ايضا يكون علو من علو الصفه وهذا الذي استدركه الحاكم على البخاري ومسلم اتى بنفس الرجال الذين قلتم فيهم تجاوز القنطره ولهم احاديث لم لم يخرجه البخاري قال هذا على شرط مسلم هذا على شرط الصحيح ولذلك لما صنف العلماء في ترتيب الصحه قالوا ما اتفق عليه الشيخان الشيخان هو الوليد الباجي وابن حزم البخاري ومسلم نعم او من فرض به البخاري او من فرض به بعد ذلك مسلم أو ما كان على شرطهما أو ما كان على شرط البخاري أو ما كان على شرط مسلم او ما كان في السنن قال على شرطهما فعلى شرطهما له أيضا حظ من النظر وحظ من الوجعه لانه على شرط البخاري او مسلم رجال البخاري هم الرجال لهذا الحديث وخرجه الحاكم استدراكا على البخاري الغرض المقصود ان هؤلاء علو صفه لانهم سقاط اثبات اما النزول فالنازل لغه ضد العالي وهو السافل واصطلاحا هو عكس العالي اذا قلنا العالي هو قله الرجال او قله عدد رجال السند الى المصنف او الى النبي صلى الله عليه وسلم ده الاطلاق إلى الى النبي صلى الله عليه وسلم الى المصنف مقيده فنقول النازل كثرت رجال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا النازل بينظر فيه بيقارن بسند آخر بالنسبة للسند الاخر هو نازل ليه ما نازل لانه كثرت رجاله اذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر كم خمسه مالك عن نافع عن ابن عمر مالك باثنين ينفع مالك عن نافع عن ابن عمر طيب مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي كم ايهما نازل ايهما عالي الاول نازل احسنت اصبر يا شباب ما عايز اسكت ابو عبد الرحمن هو اتانا الاول نازل والثاني ايه العكس نعم ده صحيح الاول نازل لما خرج <تصفيق> نعم الأول عالي لأنه قالت عدد الرجال مالك نافع ابن عمر عن النبي بينه وبين النبي كام؟ قال طيب مالك ثوب من زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كام؟ أربعة يبقى في زيادة زيادة واحد احسنت أيضا في المثال هذا النازل وقصت عدد الرجال وأيضا النازل كما قلنا منه صحيح منه ضعيف والعالي منه صحيح منه ضعيف ومنه الموضوع هذا حكم الحديث أما النازل لما نزل عن العالي درجة. قلنا لأن احتمال الخطأ فيه أكثر من احتمال الخطأ في العالم مثال ذلك ما البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع على القمى بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن خطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بنيات هنا البخاري عن الحميدي الحميدي عن سفيان كام عدوا معي الحميدي سفيان يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن وقاص الليسي خمسة عمر بن خطاب ستة النبي انظروا إلى هذا الحديث وانظروا إلى الحديث الذي قبله مثلا نقول مثلا مثلا مسلم يروي عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أنس او مسلم يروي عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس أيوم علي وأيهما نازل مسلم عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس الثاني البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن اسماعيل لا التيمي التيمي الخامس علقمة بن وقاص الثالث عمر بن الخطاب وهنا كم ثلاث يبقى الاول عالي قال مسلم عن الزهري عن عن حميد الطويل عن انس ما رايكم مسلم عن الزهري الاسناد فيه سقط الاسناد فيه سقط في طبقه تأتون بها انت تاتون بها يبقى نقول مسلم عن رجل عن الزهري عن حماية الطويل عن انس والبخاري يروي عن خمسة يبقى إذا هذا الطريق يعتبر طريق عالي بالنسبة للطريق الآخر وهو نازل يبقى إذا العلو يخالف النزول والنزول كسرة عدد الرجال وقلنا بأن حكم الحديث النازل كحكم الحديث العالي لابد أن يبحث فيه في منه الضعيف ومنه الصحيح ومنه يبقى لنا أن نتكلم عن المرسل ننتهي حتى نجيب عن الاسئله نقف عند المرسل أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.